شبكة مزامير آل داون تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغما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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا امامته وما قتلوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّم لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ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 فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخزلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده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 وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن سَيِّئَةٍ فَمِنْ أَنفُسِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْتَغْفِرُونَ وَوَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفْعُ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاقشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء ابي غير حق ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد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 ولا تسمع مما من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تصبر وتتقوا فان ذلك من عزم الامور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 الذيَّذينَ يَذكُرونَ اللهَّ حَقِييا مَوْ وَقُودَو وَعَاجُنُوا بِهِم وَيتَفَكَّرُود وَيتَفَكَّرونَ فِي خَلَْقِ السَّمواتِ وَْأَْضِِ رَبنَا مَا خَلَقتَ هذا بَقلَ رَبنَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ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 وَأُذِيبُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَوْزًا مِنْ عند الله